من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعد بالمنافقين ويعد بالمنافقين إن شاء.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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَدْ فَأَفِي قُلُوبِهِمْ مُرْوَعٌ فَرِيقٌ تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ الَّتَطَوَّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً يَا هَنَّى النَّبِيُّ يَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عظيما يا نساء نبي من ياتي منكم بفاحشه مبينه من ياتي منكم بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير